الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يا تصفحه معكم محمد ولاء الدين سمير البنا جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل. الجامع لاحكام القرآن الاعداد الاذعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا بالامس يا عم عندما انتهى الامام من شرح المسألة الثانية عشرة من مسائل الايات الاربع من سورة النساء من الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة وكانت حول قوله تعالى في أولادكم نعم يا ولدي فماذا تذكر من كلام شيخنا الجليل الإمام القرطبي في ذلك قال الإمام إن الله تعالى لما قال في أولادكم تناول الخنثة وهو الذي له فرجان وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول فإذا خرج منهما جميعا ولم يسبق أحدهما الآخر يكون مشكلا ويعطى من الميراث ميراث أنثى ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو يصطلحه وأورد الإمام قول أبي ثور والشعبي يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى فتح الله عليك يا ولدي وبارك فيك الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن سبحان الله, سبحانه الله, الله, الله, الله. الله. الله. والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى ولأبوي أي لأبوي الميت وهذا كنايه عن غير مذكور وجاز هذا لدلاله الكلام عليه كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب وقوله انا انزلناه في ليله القدر والابوان تثنيه الاب والابه واستغنى بلفظ الام عن ان يقال لها ابا ومن العرب من يجري المختلفين مجرى المتفقين فيغلب احدهما على الاخر لخفته أو شهرته جاء ذلك مسموعا في أسماء صالحة كقولهم للأب والأم أبوان وللشمس والقمر القمران ولليل والنهار الملوان وكذلك العمران لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما غلبوا القمر على الشمس لخفة التذكير وغلبوا عمر على أبي بكر لأن أيام عمر امتدت فاشتهرت ومن زعم أنه أراد بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فليس قوله بشيء لأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يروا عمر بن عبد العزيز قاله ابن الشجري ولم يدخل في قوله تعالى ولأبوي من على من الآباء دخول من سفل من الأبناء في قوله تعالى أولادكم والدليل على صحه هذا قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث والام العليا جده ولا يفرض لها الثلث باجماع فخروج الجده عن هذا اللفظ مقطوع به وتناوله للجد مختلف فيه فممن قال هو اب وحجب به الاخوه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولم يخالفه احد من الصحابه في ذلك ايام حياته واختلفوا في ذلك بعد وفاته فممن قال انه أب ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشه ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وابو الدرداء وابو هريره كلهم يجعلون الجد عند عدم الاب كالاب سواء يحجبون به الاخوه كلهم ولا يرثون معه شيئا وقاله عطاء وطاووس والحسن وقتاده واليه ذهب ابو حنيفه وابو ثور وإسحاق والحجه لهم قوله تعالى مله ابيكم ابراهيم وقوله يا بني ادم وقوله عليه الصلاه والسلام يا بني اسماعيل ارموا فان اباكم كان راميا وذهب علي بن ابي طالب وزيد بن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئا في قول زيد وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وكان علي يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفرائد وغيرهم وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب اباه وأنزل الجد بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى أبا أقرب منه في جميع المواضع وذهب الجمهور إلى أن الجد يسخط بني الاخوه من الميراث إلا ما روي عن الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة والحجة لقول الجمهور أن هذا ذكر لا يعصب أخته فلا يقاسم الجد كالعم وابن العم قال الشعبي أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات ابن لعاصم ابن عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر بماله فاستشار عليا وزيدا في ذلك فمثل له مثلا فقال لولا أن رأيكم اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أباه روى الدار عن زيد النثابت ثابت أن عمر بن الخطاب استاذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجلك فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك فقال عمر إنما الحاجة لي إني جئتك لتنظر في أمر الجد فقال زيد لا والله ما تقول فيه فقال عمر ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص إنما هو شيء ترى فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد فخرج مغضبا وقال قد جئتك وأنا أظن ستفرغ من حاجتي ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى فلم يزل به حتى قال فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله كمثل شجرة تنبت على ساق واحدة فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر فالساق يسقي الغصن فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فاتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أنضيته قال وكان عمر أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سبحان الله والحمد لله والله والله والله أكبر المسألة الرابعة عشرة وأما الجدة فقال أهل العلم للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي فقال الطائفة لا تارث الجدة وابنها حي روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال الطائفة تارث الجدة مع ابنها روي عن عمر وابن مسعود وعثمان وعلي وأبي موسى الأشعري وقال به شريح وجابر بن زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك وإسحاق وابن المنذر وقال كما أن الجد لا يحجبه إلا الاب كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم وروى الترمذي عن عبد الله قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي المساله الخامسة عشرة اختلف العلماء في توريث الجدات فقال مالك لا يرث الا جدتان ام ام وام اب وام هاتهما وكذلك روى ابو ثور عن الشافعي وقال به جماعه من التابعين فان انفردت احداهما فالسدس لها وان اجتمعتا وقرابتهما سواء فالسدس بينهما وكذلك إن كثرنا إذا تساوينا في القعدد وهذا كله مجمع عليه فإن قربت التي من قبل الأم كان لها السدس دون غيرها وإن قربت التي من قبل الأب كان بينها وبين التي من قبل الأم وإن بعدت ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأم ولا ترث الجدة أم أب الأم على حال هذا مذهب زيد بن ثابت وهو اثبت ما روي عنه في ذلك وهو قول مالك واهل المدينه وقيل ان الجدات امهات فاذا اجتمعن فالسدس لاقربهن كما ان الاباء اذا اجتمعوا كان احقهم بالميراث اقربهم فكذلك البنون والإخوة وابن الإخوة وابن العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم فكذلك الأمهات وقال ابن المنذر وهذا أصح وبه أقول وكان الأوزاعي يورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب وهو قول أحمد بن حنبل رواه الضار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروي عن زيد بن ثابت عكس هذا أنه كان يورث ثلاث جدات سنتين من جهة الأم وواحدة من جهة الأب وقول علي رضي الله تعالى عنه كقول زيد هذا وكان يجعلان السدس لأقربهما من قبل الأم كانت أو من قبل الأب ولا يشركهما في من ليس في قعددها وبه يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأما عبد الله بن مسعود وابن عباس فكان يورثان الجدات الأربع وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد قال ابن المنذر وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين فليست ترث في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم سبحان, سبحان الله وعلى الله وليه إلا, إلا, إلا الله وليه إلا, إلا الله وليه إلا الله ولا ولا إلا وهكذا يا ولدي فقد أدركنا الوقت كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغلا بمشيئة الله نواصل اللقاء الطيب مع مولانا وشيخنا الجليل الإمام القرطبي ومع كتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم